الحمد لله فاقر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه رسلا اني اجل حكم اسنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تضرنكم فلا تغردنكم الحياة الدنيا ولا يغردنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا إنما يدعون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 فمن ذهن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا كعليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فَسُقِيرُ سَحَابًا فَسَقَلَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ سَأُحْيِيَنَّ بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولاق كهو يبور والله خلقكم من تراب ثم من ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحملوا تو قائم الا بالعلم وما يعمر من عن من ولا ينقص من عمره ولا في كتاب فعلى الله يسير الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ قَضَى لِأَنَّ نَبَرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ والله لا يحب صل مختال فخور الذين يبخلون ويحمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحكيم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 مَا لَافِعُونَ النَّاسَ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصْرِفُ وَرُسُلَهُ إِلَيَّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثيرهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم وَقَفَّيْنَا بِإِسْبِيلِ مَرْيَمَ وَقَفَّيْنَا بِإِسْبِيلِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامروا برسوله ياتيكم كفلين كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله وفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله